وَاذَا انْ مَنَ فَلَهَا انشَدْ كَمُوسَى وَالسَّامِنُ تُكْمِلُ إِنَّمَا وَكَانَ The Roland فَأَصْبَحَ فِي مَجْلِسِهِ خَائِفًا يَتَرَقَّبُ قَوْلَ فَزِعًا الَّذِي تَنَصَّهُ بِالْأَنْفَسِ قُمْ صِرْ لِمَدِينَتِكَ فاخرج إني لك من الناصحين فخرج منها